قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنَّ دُخْلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنْ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 وَتْلُ عَلََّْ بَأَبَنَي آابَنَ بِالحَتِ إِذ قََبَا قُبانَ فَتُقُبِّلَ مِن حَدهمَا وَلَن يُتَقَب مِنآخَِ قَالَ ل أَقُتُلًَاَّكَ قَالَ إ ماَا يَسَقَّل اللهَّهُ مِنَ المُتَّقين لإِن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 بِاسْمِي وَاسْمِكَ فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَتَوَلَّتْ لَهُ نَفْسُ قَتْلِ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا